فرق العدو شراعه وبكفيه انقطع الرسن وبكفيه قطع الرسن يطعن الإجرام من أخفك عن عينيه من يطعن الإجرام من أخفك عن عينيه من أغرت أبوا الهوى، وسَلَتْهُ الْوَانُ الْفِتنُ، وسَلَتْهُ الْوَانُ الْفِتنُ. لبنس قاب والسم يسبح في اللبن، يبكي وما يجد البكاء، أوهما أقسل وهن. لبن سقى أحبابه والسم يسبح في اللبن يبكي وما يجد البكاء أواهما أقسى وهن محلتي في من يرى أن القبيح والحسن الحسن محلتي في من يرى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 كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن شر المهانه ركعه بين الجموع الى وثن شر المهانه ركعه بين الجموع الى وثن من ذا سيد صاحبي ان كان بالمكر تمن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالماكر تمن من ذا سيدرك صاحبي إن كان بالماكر تمن إن كان بالماكر تمن